والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتقناها أخذت العزة بالإذن فحسبه جهنم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشبه نفسه ابتغاد مرضات الله والله رأوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلكان فدَ وَلَا تَتَّبِع وَلَا تَتَّبِع خطواتِ الشَّيطان إِهُ لَكُمْ عَدُ مُب وَلَا تََّبِع خُطواتِ الشَّيْطَ إِهُ لكُم دُ مُ ب أَنلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَلِمُوا فَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أَلَا يُنظَرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ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 ومن يبدل نعمه الله من بعد ما جاءت فان الله فان الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياه الدنيا زين للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فانقهم يوم القيامه والذين اتقوا فانقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين اتقوا فانقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس امه واحده فبعث الله نبي فبعث الله نبينا مبشرين ومنذرين و وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُوا بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَ يُحْكُمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ أإلَ صِات مصَقين أَمْ حَسِةُمأَ تَدَخُلُجََّ تَ وَلَم يَأْتِكُمْ وَلَم م يَأْتِكُمْ مثَلُ الذيينَ خَلَو مِنْ قَِكُمْ وَلَم يَأتِكُمْ مَثَل الذيينَ خَلَو فَذَلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ وَزُلزلُ حتىَ يَبُول الرَّسُول والَّينَ آممَن م حتى يَقُول الرَّسُول والَّذينَ آممَنوا مه مَتَ نَصر الله حتى يَقُول الرَّسُول والَّذينَ آممَن مهُومَتَ نَصر ال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 law